السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى هو ليس تحت باب الترغيب في قراءه القران قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان قال أحمد احمد ابن ابي شنيا في كتاب الجوع والطبراني في الكبير والحاكم واللفظ هذا الحديث من جملة ما يبين لنا فضل قراءة القرآن وحفظه وقد صدق بيان بعض الفضائل وكان آخرها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر عن القرآن إنه قال انه هذا ما ذكر يا ابو ذر اقرا القران أي احفظ القران فانه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض نور لك في الأرض وذكر لك في السماء وهنا في جمله ما بيننا ان قوله معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذكر لك في السماء فسرته لنا احاديث الشفاعه فان القران يشفع الله تعالى في العبد في صاحبه فلا يزال يماحل قلنا يسعى ويكثر في السعي ويحسن الجدال والحجه مع الله حتى يدفع ضرا أو يجلب خيرا لصاحبه فهذا الحديث يؤيد مثلكم الاحاديث التي تبين شفاعه القران لاصحابه قال الصيام والقران يشفعان الى يوم القيامه وفي الحقيقه هناك كثير من الاعمال الصالحه التي تشفع لصاحبها في القرآن لكن شفاعتها مستوره شو معناته مستوره اي يكفر الله ذنبه عنك الخطايا مثلا الصدق الصدق قلنا بي صلى الله عليه وسلم فيها ماذا الصدقه ظل العبد يوم القيامه كل من يتصدق يعطى له المبلغ من المال او طعام الا ويوم القيامه تاسيه على شكل ظل يستظل بها يوم القيامه هذا مره انا في كتاب الترغيب في الصدقات فهذا ما يتضمنه يفتفى منه لو يقول لك اكثر من ذلك في الدنيا لكي يكثر لك يوم القيامه مقدار ما تكسره من الصدقه فيكون ظلك ظليلا يوم القيامه هذا عمل يشفع لصاحبه لكن شوف شفاعته مش بالقوم مش بالسعي في شفاعه يعني بأن الله عز وجل يبدي بها يبرئك بها خيرا يوم القيامه فمثلا الصلاة الصلاه من أعظم اسباب النور يوم القيامه قال الصراط الدونه الله يرشق نور ترى به الصراط المستقيم هذه صلاه نور هذه كذلك شفاعه لكن هذه شفاعه من نوع اخر شفاعه القرآن. وشفاعه ثيابه من نوع اخر يعني ياتيان على شكل مخلوق لا ادري كيف هو على شكل مخلوق جاء في تصوير سوره البقره وال عمران انهما على شكل غيابتين على شكل سحابتين على شكل فرقين من طير صواف شيبر جاء يمتهو يجوب يحاج اللزوج يتكلمان ويماحلان ويحكيان الكلام يا رب شفعه شفيعنا فيه اي اقبل شفاعتنا فيه فالصيام ماذا يقول ياتي الصيام أيضا على شكل صوره لا ندري كيفيا ياتي على صوره ابن ادم ياتي على صوره سحاب ياتي على... مهم ياتي الصيام ويقول ويتكلم حتى لو تسال في تلك اللحظه من هذا الذي يدافع عني انا لا اعرفه أنا. لا يكون لي مولى يقول هذا صيامك يمثله كما ياتيك عملك في القبر من هذا على عملك ياتيك على صوره الصيام ياتي ويحاجج عن صاحبه فيقول اي ربي هيا يا رب اني منعت الطعام والشهوات بالنهار منعت الطعام والشهوات بالنهار الطعام من جملة الشهوات الطعام من جملة الشهوات لكن هنا يقصد الشهوات شهوة الفرج ملاته الطعام شهوه البطن وملاته الشهوات شهوه الفرج والمقصود بشهوه الفرج سواء كان جماعا سواء كان جماعا او انزالا فالانسان قد دعى يعلم اتفاق اهل العلم على انه من انزل المنية في نهار رمضان فان صيامه قد فسد وعليه القضاء هذا على قولي اكثر اهل العلم ومنهم من قال تشدد بعض الحنفيه وقال عليه الكفار العظم لكن الصواب انه عليه القضاء يجب عليه القضاء لانه افسد الصومه لماذا؟ مع اننا مامورون لماذا بكف النفس عن الجماع قال العلماء في هذا الحديث وامثاله بناته الطعام والشهوات والشهوه اعم من ان تكون في الجماع عن ان تكون بالجمعه خاصه روايه مفوزه النص هذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم الا الصيام فانه لي وانا اجبه يمنع طعامه وشرابه وشهوته باذنك تقول زوجته جاءت روايه اخرى يمنع طعامه وشرابه وزوجهه وشهوته اذا كننا في فرض زوجته وشهوه الزوجه وشهوت غير الزوجه اي شهوه شهوته يا بديه المسلم ان يدفع نفسه عنها فيقول يا بنات طعامه وكان الذي منعته طعامه منعته شهوته بالله فشفعني فيه اي اقبل شفاعتي فيه اقبل مجادله عليه بايات القران ايضا لا عدم يكون يسار حاملا الامرين معا حامل القران وحافظا للصيام بمثل هذه الشروط ياتيان لاثنان يحاجان عنه فيقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه لاحظ ليس المراد فقط في ناسخ القران لكن القيام به والعمل به والصلاه به منعته في قيام منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال النبي يوسف عليه السلام فيشفعات سيقبل الله شفاعتهما وان كان العبد يستوجب العذاب نجاه منه وان كان يحتاج الى زياده ثواب زادهم فضله هذا الحديث ماذا يدل على الترغيب في قراءه القران في الصلاه يدل على الترغيب في القرآن القران اطفال مشوشه اطفال مشوشه ايوه ترغيب في تلاوه القران في الصلاه ترغيب لتلاوه القران في الصلاه خاصه في صلاه الليل منعته النوم بالليل قال العلماء قال العلماء قوله منعته النوم بالليل ليس سببا لحق محشوره بل المقصود كان يصلي بي كان يصلي بي او يمكن ان يصلي الإنسان به بالقرآن هذا في النهار يصلي به النوافل في النهار يصلي به فهذا ماجور اكثر من مجرد القراءه بغير الصلاه القراءه في الصلاه اكثر قراءه في الصلاه اكثر وقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه قال طول القلود والرقيه ولا يمكن ان سنؤتى القيام الا اذا قرا القران فهذا عموم في ماها افسح في الليل لكن غالبا غالبا غالبا كانت يكون حال المسلم انه يطيل القراءه بالقران في صلاه الليل لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاه ويصلي في الركعه الواحده في الطوال البقره والنساء وال والمائدة والمائده والانعام والاعراف في الركعه الواحده يصلها كلها شكان ان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيل القيام هذا يشفعا هذا الحديث فيه من المسائل ما سبق قالوا فيه فضل القران الكريم وانه من اسباب الشفاع للمؤمن ثانيا ان المقصود بان القران يشفع اي هو اجر التلاوه وليس هو القران ذاته لان القرآن كلام الله لا ينحصل عن الله ذلك فيه الترغيب في قراءه القران في الصلاة خاصة في الصلاه خاصة وطبعا هذا راينا ايضا في صلاه النوافل في كتاب النوافل تتجافى جنوبهم مع المطاجد زحلا فهموا انه خاص غير بالليل هذه نزلت في بابا فتجافى جنوب اي المطاجد في صلاه النوافل بين المغرب والعشاء صلاة المغرب العشاء اللي كملت المغرب كنت ننتظر الصلاة وتوصل لي بقاعتين ارباع السحتير هذا تتجافى جنوب معني المضاجع يدخل في الايه كما صح ذلك عن الحديث البراء بن عازم صح هذا صح مسلم حديث البراء بن عازم انه نزلت فيه ناس كانوا يشموروا بالقران في الحديث الذي بعده وهم من احسن الاحاديث ايضا التي تبين لنا معنى السكينه ما قلنا في انسان يقرا القران تنزل عليه السكينه هذا ملاحظه تنزل عليه السكينه حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ان اسيد بن حذير بينما هو ليله, ليلة في مربده اجالت فرسه فقرى ثم جالت اخرى فقرى ثم جالت ايضا فقرى قال اسيد فخشيت ان تقطع يحيى فخشيت ان تقطع يحيى فقمت اليها فاذا مثل الغمه فوق راسي فيها امثال السرج. عرجت في الجو حتى ما اراها قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا البارحه من جوف الليل اقرأ في مربدي اذ جالت فرسي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حذير قعد فقرش ثم جالت ايضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حذير قال فقرأت فقال ثم جالت ايضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قال ابن فضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت ان تطاه فرائيت مثل الضله فيها امثال السرج عرجت في الجو حتى ما اراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكه كانت تستمع لك ولو قرأت لاصبحت يراها الناس ما تستتر منه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم باللفظ نعم اعيد الحديث ابي سعيد من الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن اسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده فاسيد بن حضير هذا من الانصار اراد الله تعالى عنه كان يقرا في مربده المربد هو المكان الذي يوضع فيه التمر ليجف باش ينشف التمر حنا وين يحطوا القمح وين القمح القمح لما تنجبوا لما تحصدوا القمح لابد ان تضع في مكان لكي يجف صح ماذا نسمي هذا البيدر ما فهمتش مو كلمه البيدر البيدر هو المكان الذي يوضع فيه القمح طُبَّتَ انشنه البيضر ما تسمى المكان الذي يوضع فيه الدم ليس اللبيض لكن يسمى مربد فقال كنت اقرا ليله في الليل اقرا في مربدي اذ جالت فرشه اذ جالت فرشه وجالت بمعنى صارت اي تحركت وصارت تطالب حركتها بشده لا الفرس لما كان فرس وما الذي كان يقرأه رضي الله تعالى عنه كان يقرأ في بعض الروايات ذكرت سوره الكهف كما جاء في بيان فضل سوره الكهف وفي بعض الروايات ذكرت سوره البقره بعض الروايات ذكرت سوره البقره يمكن ان يحمل اني روايه كل الثاني يقرا سوره البقره وروايه كل الثاني يقرا سوره الكهف فكيف النجم الابي قالوا تحمل على ان القصه عدلت انشرف مرتين مره كان يقرا البقره والمره الثانيه يقرا الكهف يمكن, يمكن يمكن يمكن اكثر من 10 مرات ومنهم من قال يمكن نجمع بين القولين انه كان يقرا جزءا من البقره كان يقرا جزء من الكف او قرأ البقره والكثان فخليفه البقره والكثف فاخذت احيانا في حديث تحدث بجزء وفي حديث اخر تحدث بجزء اخر لا تعارض المهم كان يقرا بالبقره او الكهف للجوج فقال فجالت الفرس صارت تتحرك تتحرك تجول وتصول ثم جالت قرص فقرا زاد قرا ثم اللي قرا لماذا هل هو تقرأ تقرا اكثر ما زالت جالت القرص وهو شو فنقرا القران لكي ينطرد هذا السوق قالت المشكله اننا نقريت القران باش فجالت اخرى زادت جالت وتحركت فقر ثم جالت ايضا مره ثالثه قال اسيد فرخيت ان تطا يحيى يحيى ابن صغير على كل صغير العمل فخشيت ان تطأ اهدافك لتفلو فقلت اليها فان كان لا يصلي وان كان يقرأ قرانا في غير الصلاه فضاها قمت اليها هذه فان كان في الصلاه وهو ظاهر وكان يحرصون على قراءه القران بالليل في قراءه القران ليلا يقوم فيه في الليل وكانت غير صلات فلا لا ريب انه جائس أن الانسان يتحرك في صلاه في صلاته لغرض شرعي كمثل انسان هو يصلي طلبا أو فلن وراء طفل يوشك على الهلاك طفلا خصنا ليس من في البيت ورجالها ربما لا تمسك عن الفن وربما تخرج من صلاتها فتفيك صلاتك يمشيك تمشيك واو اطفئ الشيء الذي يريد ان يمشي يمسك... يمشي كهو هكذا عشان يجوز يتحرك دي الحاجة. وهذا ثابت في الصحيحين فصحابي عمر بن الاسلامي مره كان يصلي فارادت ناقته ان تفر تهرب. تنفر فامسك بلقامها وناقته ماشي ساعه تغلبها فصارت تمشي وهي يسير معها وهي يسير معها تفضل الحاجه السير والسيره كيلا تنفرم كيلا تضربه وطعنه هذا صراحه بعض الخوارج قالوا لهم انظروا اليه كيف يصلي لما صار فمسواه تعلمه انتم جهالين يعني ان تستطيع ان تؤدي الصلاه كما عظم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبرز المسلمين هذا فيه ايضا مخرج في سؤال يطرح احيانا يقول فكن نصلي في المسجد فإذا بنا نرى انسانا يريد ان يشرب شيئا من الشرب فاقول له هناك الشرط من شرطي بشكل امسكه وصل لي به في صوص نخله بالكليك هفوق او صل به اذا استطعت تمسكه امسكه امسكه وما هي لا تتركوه يفلت كذلك لا كذلك او حتى يضع لا شرط بسكي تمسكوا يا بعض لا شرط الخوف لا تترك ان شاء الله المهم نكنتم شكان التحرك لاجل هذه الامور ضروري وحاجيه معلش كما لو امراه انت البيت وطرق عليها الباب زوجها مثلا ولا احد هناك ليفتح له. فلاا ان تتحرك بمقدار الحاجة و دورك حاول تطي ان كانت تستقبل القبلة وتفتح الباب وترجع اذا كانت تعلم انه فذا المهم هذا الشيء كله الا ان الحمد لله الامور عباده الله عز وجل هذا من القلب وعلق في الاصماع الله عز وجل لا يضره مثل هذا هذا من الدين فهذا من لا ينافق خشوع لانه هذا من الدين كما كان عمر الخطاب يجهز الجيش افسرت فصلها duit resolution كمذاهب شيء يعني مازالوا يضيفوا في فلك الدين كل واحد العيب لو كانت كنت تصلي في قضيه امور دنيويه معاه دنيا محض يعني ما الذي ساكله اليوم الذي سنطبخه اليوم الذي ساه هذا لماذا هذا كله قبله فخشيته ان تقع يحيافه قمت اليها فاذا قال لك انا كي نطبش نمسكها فاذا مثل الظله الظله كل شيء يظلك كل شيء يظلك هو الظله سيتي معنا في قصص الانبياء يوم الظله يوم الظله سحابه تفلق عليها ظله غاشيه بتطلق عليها ظله دخان مثل الدخان دخان, دخان كثيف كديكم مثل السحابه هذا كذلك ظله السقف هذا ظله تسول فاذا مثل الذله فوق راسه كرفات راسي, رأسي باش مايل على انه كان في صلاه قالوا لو ما كانش في صلاه كان من الاول يرفع راسه هو يشوف لكن هذا كان في صلاه ولما استيقظ اليه ولما قام اليه يبغي لابنه راى اذا مثل الذله فوق راسيه علاش اعرف الان لماذا كانت الفرس تسول لماذا كانت الفرس تجول تبارك قال فيها امثال السرج السرج جمع سراج هو الموقد يتخذ معروف سراج من زيت وفتيل قال لك فيها مثل السورج على ايش السورج بل فيها امثال السورج الله هي تخيلها شغل بكشابه وفيها معلقين لو كامثال السورج شو هذا في الاداو اديه حاجه كالحايل ظله وفيها داخل نور نور مثل الشورج فقال تعرجت في الجو حتى ما ارى كي حبشت القرايه طلعت في السماء طلعت السماء تعرجت في الجو حتى ما عدت ارى انت تقول هذا بركه كشف حاجه ما كش منها فغادوث على رسول الله صلى فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا الدارحه في جوف الليل ومن جوف الليل اقرا في مربدي اذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حضير اقرا ابن حضير فقرا ابن حضير قرأ ابن حضير للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقرأت ثم جالت أيضا قال اقرا ابن حضير واصل ان يصل قرى عليه كذاب يروح للمربط بتاعه ويشره له هذا الشيء يعني دليل على متخرج ولا لا هذا الامر تكرر معه قال اقرا ابن حضير واصل لا تقف قال فقرات ثم جاءت ايضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقرا ابن حضير قال فصرخت خلاص على الشرف يحمي ولده فالشرف وكان يحيى قريبا منها خشيت ان تطعه فرأيت مثل الظله فيها امثال السروج عرضت في الجو حتى ما راح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكه يقصد منا تلك الملائكه صح يقصد امثال السروج هي ذلك ان في الصوره ضاويه مثل الملائكه كانت تستمع لك ولو قرات قالوا لو قرأت يراها الناس ما تستتر منهم هذا الحديث رواه البخاري علاش راي هذا النور هو الملائكه قالوا شات في هذه تلك تلك هي السكينه تلك الظله هي السكينه نزلت معاها الملائكه فوق اذا السكينه هي الظله وفيها امثال السروج هي الملائكه وهذا الحديث لنا فيه ثلاث امور نبينها اول شيء هذا الحديث يفسر لنا السكينه التي تنزل في مجالس العلم ومجالس القران اشكان سكينه تنزل يفسر لنا السكينه التي تنزل عند ذكر الله تعالى وسياتي بيان ان كان يقرا سوره الكهف وروايه اخرى تقول كان يقرا سوره النقر ورانا احنا هذه القصه اما للتعدد او راح انه قرائهما الاثنين معا وهذا الامر حدث ايضا ل بن قيس بن شماس اي لم يحدث معه فقط حدث ايضا لثابت بن قيس بن شماس في روايه رواه ابو داود مرسله ولا ما يشهد لها يعني ثابت بن قيس بن شماس معروف شكون يعرف ثابت بن قيس بن شماس فيكم واش تعرفوا عليه ثابت بن قيس بن شماس لا هي قصه واش دا در ما شاء الله كان بالذات هذا جاء الحسن واحنا بالصع فانظروا اقول لك شعار القوطه اطرح حاجه شعارته على حاجه فضيله من قبل دي مش من قابل دي قال المسلم جميع واحد يسلم لا بد ان, إن حبوا الله على الاحل بنقيس الاحل بنقيس الحلم والانات لا لا ثابت بنقيس مش بن وماس يا اخوانا يا اخوانا هذا الذي حما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تعرف نقطه صحيحه عند ذلك الحديث وتثبت ذلك في الكتب ليس نقول ما اردنا نقول السكينه قد جسدت في, في صوره غله في صوره سحابه كما قال هذا الحديث قال النووي رحمه الله المختار في السكينة انها شيء مخلوق فيه طمانينه وما هم ذلك في طابق هنا نعمل صح اذا شبه الساكينه بمعنى الوقار غير مجسد وشبه الساكينه بمعنى الوقار وهو مجسد في ظله خائفه بدك تدخل عليه على سبيل اليقين على الانسان على سبيل اليقين الانسان ولكن نحن امه اصر الله عز وجل بالاياه هي ايات القران يعني اعمار امه لكي تكون معجزه لنتو ابدينا بمثل بني اسرائيل فتش يقول قائل اشماك لم تظهر فينا تلك الاعاجيب التي حدثت في بني اسرائيل دفع فوق جوليشات في امامك اعاجيب شرطكم تقراوا ايات بني اسرائيل كثير نحن الحمد لله الله عز وجل من على المؤمنين بان جعل لهم الايه العظمى هي القران الكريم يتتضرع فيجد فيها الكمال المطلق في جميع الاوجه هذه الايه الذي لم يتتضرع لا يستحق لا يستنكره اشو كات ايه اكثر من قران الكريم ولكن الناس لاسل يوم جاهل اللغه العربيه وجاهل الشعر جاهل مقاصد الشعر قال الرجال الجادين بيديكهم يستشعروا الايه اللي عندهم راه يشوفوا تنقل البحر في القيد وتفجير الماء من الحجر درنا احياء الموتى اعظم ايضا من هذا جك ولا لا فعندنا شوف الناس اليوم نرى المسلمين اليوم نراهم هكذا ما يقولوش بالصحه صافي حالهم يقولوها ايه عجيبه هذا كل يوم احنا نتعادش فيها يا ليت تجي ايه اخرى كانه هذه ادنى شأنا وهذا خطر النبي صالح قال وانما اوتيت الذي اوتيتم وحيا ارجو ان اكون تابعا اكثر تابعيهم جميعا ان باذ القران يوجب ان يكون اكثر تابعيهم جميعا افتخرت في نفسي من الناحيه الشرعيه انظر شرع عجيب حتى اليوم تعقف ان الكفار لازالوا واقفين جاسمين في عشر عجيب رمي رمي ولا بوليو ولا فقير مدخل مصر اخذ قانون مصرينا بهذا البيان ان احد الجراد اللي تطعمناه الى مصر يستر له قانون القوريون زي ما معروف القانون الفرنسي اخذ منه كثير من الاشياء من ثم جاء هذا طمسا اللي راوا في هذا ناحيه الروسيه اعجاز عجيب انسى كل ده زين ينتز بيدين الله زوج وينتز وانت في القران كاين يتحول انسان هذا فيه واحد الايه هذا في حد ذاته ايه هما غير ايه, آية. شوفي نش تبدل صار ايه تبدل ما انه لو اجتمع الناس اجماع على ان ننجو عن تلك الصفه ما استطاعوا لذلك من الناحيه الاجتماعيه من ناحيه الثقافه ناحيه القتال واش تحب ايه عجيبة. ثم الاستشفاء بهذه الايه تجد الاستشفاء في القران تايه وهذا ما يراه اخواننا ترى كل يوم قال الله وجع وضعت يدك في الوجع ايه ودايتك لنا قلب النبل ما النبي صلى الله عليه وسلم حمل رسول الله صلى الله عليه